سورة النحل. سورة, النحل. سوره النحل إن استمرار حفظ الله تعالى لعبده من النوازل ومن اذى المخلوقات ومن التقلبات النفسيه والكونيه يتطلب الشكر وإلا فإن أمر الله ات وعقوبته حال أتى أمر الله فلا تستعجله لذا على العبد أن يشكر الله تعالى على نعمه المتنوعه وهي ثمانيه اولها أصول النعم فأعظم هذه الأصول التي تستحق الشكر واعلاها إرسال الرسل وإنزال الكتب ينزل الملائكه بالروح من أمره على من يشاء من عباده ثم خلق العالم العلوي والسفلي وخلق الإنسان والأنعام والمراكب وإنزال الماء وتسخير الليل والنهار والأفلاك وخلق البحار والجبال والانهار والطرق وَأَلْقَى في الأرض رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُم وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَمَا تَضَمَّنَ كُلًّا منها من الْمَنَافِعِ ومن أصول نعم ضُبِطَتْ مَا سَبَقَ بِالْقَوَانِينِ السَّمَاوِيَّةِ وَالْأَرْضِيَّةِ الثَّابِتَةِ وَالضَّابِطَةِ الْكَوْنِ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ وَلَكِنَّهُمْ قَابَلُوهَا بِالشِّرْكِ بِاللَّهِ تَعَالَى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون وقابلوها بالاستكبار والمكر والاحتجاج بالقدر على شركهم والتحدي واقسموا بالله جهد دعاء لا يبعث الله من يموت وقابلوها بالاستخفاف بالرسل واتباعهم وايذائهم ونسبة البنات إلى الله تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه إن كل جريمة من هذه الجرائم حجتهم فيها ضعيفة مردود عليها وسيجازون بعقوبه أليمة على كل منها على حده لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون ثانيا التلذذ بلذائذ النعم والطيبات اذ انعم الله عليهم بلذائذ الأشربة من ماء ولبن وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ وَخَمْرًا وَعَصَائِرَ وَعَسَلٍ وَمِن لَّذَّاتِ نعم إِطَالَةُ الْأَعْمَالِ لِيَسْتَكْمِلَ اللَّذَّةُ وَالتَّلَذُّذُ بِكَرَائِمِ الْأَمْوَالِ وَالْأَزْوَاجِ وَالْأَوْلَادِ وَالْأَحْفَادِ وَجَمِيعِ الطَّيِّبَاتِ فَقَابَلُوهَا بِشُكْرِ الْآلِهَةِ الْبَاطِلَةِ الصُّمِّاءِ الْبَكْمَاءِ الخرقاء المؤذية لِعَابِدِيهَا وضرب الله مثلا الرجلين احدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا ياتي بخير ثالثها الإنعام بأصول القوى ومراكزها في الإنسان التي يحيا فيها ويتصرف بمقتضاها كالقدره على حسن التصرف والتدبير والقدرة على الكلام والفهم والعقل والاتزان والمروءه وقوه السمع والبصر والمشاعر وجعل لكم السمع والابصار والافئده والقدرة على الملاحظه والتفكر والاستنباط وتعلم القوانين الكونية الضابطه لسير المخلوقات في الكون الم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله رابعها نعم التجمل ووسائل الراحه والاستجمام والاستمتاع بالحاجيات والمحسنات كنعمه السكن والله جعل لكم من بيوتكم سكنا ونعمة الاثاث والاستظلال واللباس ولكنهم قابلوها بالتولي والتنكر والكفر والظلم والصد عن سبيل الله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب خامسها الانعام باعظم قواعد التشريع واعظم دين واحسن قواعد التعامل المبنية على العدل والاحسان وايتاء ذي القربى إن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى والمبنية على اجتناب المفاسد تلك المفاسد المبنية على الفحشاء والمنكر والبغي وما تتضمنه من نقض المواثيق والعهود والأيمان من أجل الاستزاده من لعائقه الدنيا بينما النظر بعين البصيرة يرى ان ما قالها محق للبركه وضياع الدنيا بدرا من الاستزادة من لوائحها وخسران في الاخره ما عندكم ينفد وما عند الله باق سادسها نعمه نزول القرآن إليهم هذا القرآن الذي تنهل الفصاحه والبلاغة من نهره هذا القرآن الذي سمعه جبريل من الله مشافهة فنزل به على النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة انه يتطلب كمال الادب معه وكمال الأدب عند قراءته فإذا قرات القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولكنهم قابلوها بمتابعة الشيطان واتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بافتراءه وبقولهم إنما يعلمه بشر سابعها نعمة الرساله المحمديه التي تلهف لها جميع اتباع الانبياء المؤمنين الصادقين لإدراكها لكنهم قابلوها بالتكذيب والكفر والارتداد وايذاء النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وتعذيبهم واكراههم على الكفر واخراجهم من ديارهم وتهجيرهم بينما شكر المؤمنون هذه النعمه بالايمان والصبر عليها وتحمل الفتنه والهجره لاجلها ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فوتوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ان كل عبد سيأتي وحده منفردا وسيؤخذ بجديرته لا سيما فيما يتعلق بموقفه من الإيمان بالرساله المحمديه وموقفه من اذائه النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وظلمهم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها ثامنها نعمه تحقيق الأمن الغذائي والنفسي المبنيه على الإيمان، وضرب الله مثلا قرية كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان إن من الكرم الالهي أن أباح الله كل المطومات وأمنها لبني آدم إلا النذر اليسيره مما غلبت عليه مفسدته من ذلك اباح تناوله عند الاضطرار بل اباح ما حرمه على بني اسرائيل وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ومن كرم الله تعالى ونعمته انم انت عمد تناول المطعومات المحرمه دون عذر ثم تاب قبل التوبة ثم تاب من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم وهذه هي النعمه التاسعة وهي نعمه قبول التوبة والمغفرة بعد مقارفة الذنوب انها كرائم متلاحقه فكيف تشكر هذه النعم إن أمثل طريقه لشكر النعم طريقه الخليل ابراهيم صلى الله عليه وسلم فاتبعوا ملته إن ابراهيم كان أمة قاني لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لانعمه ولا تخالفوا ولا تختلفوا فيه لألا تتلاحق عليكم العقوبات الالهيه فتزول هذه النعم وادعوا الناس إلى هذا الطريق بالحكمه والموعظة الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن اصبروا عليه وتعملوا مع الله تعالى ومع الناس بغايه الاحسان إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون حينئذ تكونون قد احسنتم شكر نعم الالهيه هذا مقصد سوره النحل التعرف على نعم الله تعالى وشكره عليها سورة الإسراء, سوره الاسراء من قابل النعم الالهيه بالشكر كفعل نبي الله نوح عليه السلام انه كان عبدا شكورا فإن الله تعالى سيختصه لنفسه وسيكرمه بخصائص ومعجزات وكرامات ورفع مكانه مما لم يخطر على قلبه وخير مثاله لذلك سيد البشر وامام الشاكرين رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي خصه الله تعالى بخصائص عدة وكذا خص أمته كرامة له. من هذه الخصائص التي خصه الله بها الإسراء به من مكة إلى بيت المقدس في ليلة واحدة سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى بينما مكث موسى عليه السلام في التيه عقود بسبب تعنت امته وانزلت عليه التوراة فيه ودوف فيه وهو في طريقه إلى المسجد الاقصى ولم يصل إليه هذه المعجزه تشير إلى خاصيه أعظم منها وهي بلوغ ملك الامه المحمديه الشام ودخول المسجد الاقصى في دولتها بل ووراثتها للأرض والتمكين لها فيها بدلا من اليهود واهل الكتاب إن للتمكين قواعد واسبابا وطرقا سطرناها جميعها في القرآن على رأس قواعد التمكين السعي في اصلاح الأرض وعدم افساد وعدم العلو فيها وقضينا إلى بني اسرائيل في الكتاب لا في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا ومن قواعد التمكين التاني وعدم الاستعجال فان طبيعه الانسان أنه يستعجل في قطف ثمرات التمكين ويظن أن في ذلك خيرا له بينما فيه شر له وفيه هلاكه فلا بد من التأني عددا من السنين والصبر على تقلبات الاحوال التي تعتري الدعوه فتارة يدال لها وأخرى يدال عليها لحكم عظيم فهي سنه كونيه كسنه تعاور الليل والنهار حتى تشرق شمس التمكين ساطعه مبصره فالله تعالى بيده زمام الأمور فهو الذي يقلب أمور الكون ويدبرها وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ والنهار آيَتَيْن فَمَحَوْنَا آية اللَّيْلِ وجعلنا آية النهار مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فضلا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَمِن قَوَاعِدِ التَّمْكِينِ أَنَّ النَّتَائِجَ مُلَازِمَةٌ لِأَسْبَابِهَا كَمَا أَنَّ جَزَاءَ الْإِنْسَانِ مُلَازِمٌ لِلْأَسْبَابِ الَّتِي يَبْذُلُهَا وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ فهذه سنة كونية اخرى فمن سلك الأسباب الصحيحة والتزم بتلك القواعد فاز بالتمكين ومن سلك الأسباب المحرمة ففسق وافسد في الارض بعدما مددنا له واعطيناه وعظمنا جاهه وملكه جزيا بالدمار والهلاك والخذلان بعدما ظن أنه تمكن واستقر وإذا أردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ومن قواعد التمكين أن تكون شريعه أمة التمكين مبنية على توحيد الله تعالى وعلى محاسن الاسلام وعدم نكران الجميل والايادي لا سيما ايادي الله تعالى ثم الوالدين والاحسان إليهما وقضى ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا ومبنية على اصله الأرحام وعلى راسهم الوالدين والإحسان إلى ذوي القربه ومبنيه على منع الفواحش وعلى اقامه العدل والقصاص ومحاربه الظلم لاسيما ظلم الضعفاء وبالاخص اليتامى وعدم أكل اموالهم بالباطل وعلى الوفاء بالعهود والكيل والميزان وعلى عدم الحكم بلا علم وعدم التعالي على الناس وعدم التكبر ولا تمشي في الأرض مراحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا إن اعظمها نقضا للعهد واعظمها تضفيفا للكيل والميزان الشرك بالله والدعاء البنوة له فهو قول على الله بلا علم ثم تكذيب بكلامه والتعالي عن الإقرار به وعن الاستجابه لرسوله وتكذيبه ووصفه بالمسحور والتكذيب بالبعث وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ا انا لمبعوثون خلقا جديده ومن قواعد التمكين السعي في اصلاح ذات البين والقضاء على الفرقه والا تتقطعت الامه ولم تفز بالتمكين وكل عبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم فالالفه رحمة والفرقه عذاب وينبغي استعمال المواعظ في الاصلاح بينهم لا سيما تلك المذكوره في القرآن الذي حوى من المواعظ أعظم مما حواه زبور نبي الله داوود عليه السلام الذي ملئ موعظه ولقد تفضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داوود زبورا إن هذه المحاسن التي تحلت بها هذه الشريعة فقدتها اغلب المجتمعات فمن حوجب عن هذه النصائح القرانيه وشابه المشركين فاتته خاصيه التمكين اين هذا المنهج الموعود بالتمكين الذي جاءك من قبل الذي بيده كشف الضر وجلب النفع من المنهج المبني على عباده الهه لا تملك جلب نفع ولا كشف ضر فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا إن هذه الخصائص التي خصصناك بها وخصصنا بها امتك لتكون آية لكم لزيما الوعد بالتمكين خير مما يطلبه الكفار من الايات والمعجزات انهم طلبوا المزيد من الآيات إلا تعنتا ولو اتيناك اياها استجابة لهم ثم لم يؤمنوا لاهلكناهم كما اهلكنا قوم ثمود لما سالوا نبيهم الناقه فكفروا بها واتينا ثمودا الناقه بصره فظلموا بها هذه الكرامات الإلهية من القضاء الالهي القدري بالتمكين وقواعده وطرقه وما تضمن من الاحكام الشرعيه العليا اكرمناك اياها في القران وجللناها بالمواعظ فساق زبور داوود عليه السلام فهذه كرامه أخرى فضلناك بها على سائل الانبياء ان جمعنا في القرآن القواعد والمواعظ وجميع أسباب سعادة البشرية ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا لقد أَكْرَمْنَاكَ بِمُعْجِزَةِ الْمِعْرَاجِ فَرَكِبْتَ الْبُرَاقَ الذي هو أَعْظَمُ كرامة من أَنقَاءِ الصَّالِحِ الْمُبْصِرَةِ وَجُبْتَ السماوات وَرَأَيْتَ فيها من الآيات الْعَظِيمَةِ وَرَأَيْتَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى وَرَأَيْتَ الجنة وما فيها من النَّعِيمِ وَرَأَيْتَ النار وَرَأَيْتَ فيها والشجرة الملعونة في القرآن التي هي مصير من اسْتَفَزَّهُ إِبْلِيسُ فَاسْتَجَابَ ان الكرامات الالهيه التي أكرمك الله بها وادخرها لك ولامتك أمر يسير على الله تعالى فقد كرمنا قبل ذلك أباكم ادم عليه السلام بسجود الملائكه له واذا قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا ثم كرمنا بني فسخرنا لهم البر والبحر وامناهم فيهما ولكن اكرمه امه على الله تعالى من كثر عدد مؤمنيها الذين يستلمون كتابهم بأيمانهم يوم القيامة ولقد كرمنا امتك اذ جعلنا مؤمنيها اكثرهم عددا فجعلناهم اكرم امه وجعلناك امامها ففزت بالكرامه على جميع بني آدم ومما يشهد لهذا أن اكرمناك بالمقام المحمود وهو اسمى مقام يوم القيامة لا يفوز به إلا سيد الانس والجن راسى يبعثك ربك مقاما محمودا فحفظ على هذه الكرامه بعدم الركون إلى الكفار ولو بشي قليل بل اركن الى الله تعالى بتواصلك معه في كل وقت فقد أكرمناك بافضل وسيلة للتواصل اليومي مع الله وهي الصلاة المفروضة ونفلها بالتهجد لقد اكرمناك بكرامه أخرى وهي الفتوحات والنصر المرتقب وجعلنا في اخراج الكفار لك من مكة وعد لك بدخولها فاتحا منتصرا ظافرا وقرب أدخلني مدخلا صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا فقدم الله تعالى دخوله صلى الله عليه وسلم مكة على خروجه منها لتكون بشره له بالفتح والنصر واكرمك بمعجزه القرآن التي لا تفوقها معجزة، فهو شفاء لكل شيء لان اجتمعت الإنس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهرا لقد اكرمناك بمعجزات كثيره سالك الكفار اياها من تفجير الارض ينبوع وامتلاء السماء بالكسوف والدخان ومرافقه الملائكه لك في العهد المكي ودفاعهم عنك وارتقائك في السماء في رحلة المعراج وارسلنا جبريل عليه السلام لك ليخيرك بين النبوه والملك وما فيه من جنات النخيل والعنب وبيوت من زخرف وغيرها مما سألك الكفار أو يكون لك بيت من زخرف هذا من جهه وبين كمال الرساله وكمال العبودية من جهة اخرى فاخترت انت الرساله والعبوديه لقد اكرمناك بهذه المعجزات الكثيرة وين كنا نعلم أن الكفار مهما اتيتهم من معجزات فلن يؤمنوا لك كحال الفراعنه الذين اتاهم موسى عليه السلام بتسع ايات بينات فكفر بها فرعون وكفر بها اتباعه فاذرقناه ومن معه جميعا ومكننا بعدها لبني اسرائيل في الأرض إن اعظم هذه الخصائص المذكوره اقتصاصك يا رسول الله واختصاص امتك بهذا القرآن الذي لا تنقطع كراماته لقد جمعت فيه كل الكرامات وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا إن من اعظم علامات الاختصاص الالهي للعبد ان يكرمه الله تعالى بالالتصاق التام بهذا القرآن انا الليل واطراف النهار ويكرمه بتدبره والسجود لعظمته ومعجزته والبكاء فرحا به وخشوعا والقيام به إن الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلا عليهم يخرون للاذقان سجدا واسمع علامات الاختصاص الالهي اكرام العبد بالتعرف على اسماء الله الحسنى ووظائفه العلى الوارده في القرآن ودعاء الله تعالى بها وعبادته بها لتصبح حديدنا ثم لهج الدائم بهذا الذكر العظيم الوالد في القرآن الذي ملئ تنزيها وتعظيما لله تعالى الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الذي كلما عملت به زادك الله اختصاصا هذا مقصد سوره الاسراء توالي الاختصاصات والكرامات الإلهية لما شكر الله تعالى واتسى بأبيه نوح عليه السلام العبد الشكور الذي تمسك بدعوه التوحيد وجاهد قومه لاجله دهرا طويلا إذا ما أكرم الله تعالى عبده بالاختصاصات والكرامات فلا يظنن العبد أنه لن يتعرض للاختبارات والفتن والابتلاءات بل كلما زادت الاختصاصات والكرامات اشتد بلاؤه بالفتن لنبل وهم ايهم احسن وعملا فامام العبد ذي الكرامة والاختصاص فتن ست سيواجهها منها فتنة الظلم والقهر من قبل اعداء الدين كفتنة اصحاب الكهف الذين فروا بدينهم قائدين، إنهم إي يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا فإذا نجا منها فانه سيجد أن أكثر اتباع الانبياء من الضعفاء بينما أغلب أهل الرفاهيه بعيدون عن الله تعالى فسيواجه فتنه حب مجالسه اهل الرفاهيه والانتماء إليهم اولئك الذين يفتحون لهم الابواب ويوسعون لهم في المجالس ليصدونه عن أهل الإيمان محتقدين الضعفاء الذين يدعون الله ويوحدونه بالغداه والعشي يريدون وجهه فاختر أي الفريقين الذي تحب أن تحشر معه فريق الخزي والعار يوم القيامه الذي إذا استغاث اغيث بماء كالمهل يشوي الوجوه أم فريق الجنه الذين يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق فانجا منها فإنه سيواجه فتنه الشهوات الدنيويه من مال وبنين ونساء واتباع فقد يغيب بها عن دينه ويعجب بنفسه ولكن عاقبته شر عاقبه في الدنيا والآخرة كقصة صاحب الجنتين الذي قال لصاحبه المؤمن أنا أكثر من ماله واعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه أبدا وما أظن الساعه قائمه فاباده الله تعالى وهكذا ياتي العبد يوم القيامه فردا لا شيء عليه ولا شيء معه لا مال ولا بنون ولا اهلون الا عمله يجده حاضرا بين يديه والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا وياتي فردا عاريا كما خلقه الله لا يملك ثوبا ولا نعلا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره فانجا منها فامامه فتنه الفخر بالنسب والأصل فياحتقر الناس لأن اصله أفضل من غيره ويطعن في أصل غيره كابليس الذي أصله من الجن فافتخر بأصله واحتقر ادم عليه السلام إلا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه وبرغم من ذلك يتاخذ بين مؤيد من ابليس وذريته اولياء من دون الله واستنوا بسنته في جداله مع الله تعالى ويجادل الذين كفروا بالباطل ليودحضوا به الحق فانجا منها فأمام العبد ذي الكرامة فتنة العلم فيعجب بنفسه ويظن أنه اعلم الناس إن هذه الفتنة ما زلت قدم فمهما بلغ العبد في علمه فعليه أن يطلب العلم كما طلب موسى عليه السلام العلم من الخضر عليه السلام بالرغم من كون نبي الله موسى أفضل الرسل في زمنه فوردت قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام في ذلك والفتنة الأخيرة فتنه الجاه والمنصب كالذي ابتلي به ذو القرنين فنجا اذ استعمل منصبه وجاهه في طاعه الله تعالى والامر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء مع الأقام الذين واجههم عند مغرب الشمس أو مع يأجوج ومأجوج من نجا من هذه الفتن الست فاز بلقاء الله تعالى يوم القيامة اللقاء الحسن إن جماع الأمر في النجات من جميع هذه الفتن العمل الصالح الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الإخلاص لله تعالى فيه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احد هذا مقصد سوره الكهف تعرض المؤمن ذي الكرامة والاختصاص للاختبارات والفتن الست فليستعد لها سوره مريم الله رحيم بعباده ففي خضم الابتلاءات والفتن التي يتعرض لها العبد في دعوته إلى الله تعالى فإن الله تعالى يرحم عبده بإرسال المبشرات التي تخفف عنه آلامها وتبث فيه روح الأمل بالفرج العاجل والفتح القريب والنصر المؤذر من المبشرات الالهيه للعبد التي تصاحب الابتلاء الاستجابة السريعة لدعائه استجابة تفوق ما يرجوه أضعاف مضاعفه لا سيما إذا كان ذاكرا لله تعالى يلهج بذكر قال استجابه لدعاء نبي الله زكريا عليه السلام الذي سمي بزكريا لكثرة ذكره لله تعالى تلك الاستجابه التي فاق التصوره قائلا ان يكون لي أو يسمع كلمات مبشرة تبث فيه روح التفاؤل ان نبشرك بغلام أو يسمع أسماء والفاظ تحيي امله اسمه يحيى ومن البشارات اذا اشتدت الفتن أن تاتيك البشارة قبل حلول الابتلاء كما بشرت مريم عليه السلام بعيسى عليه السلام ليكون آية ورحمه للناس قبل حملها أو تاتيك البشارة من قبل شخص لم يخطر في قلبك يوما أنه سيثبتك كبشارة الرضيع عيسى عليه السلام لامه ساعة وضعه فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرير او يختصك الله له عبدا محررا كما اختص مريم فجعلها علما إذ ما سميت مريم الا لدلاله الاسم على انها امه الله أو يجعلك مباركا طيب الأصل اينما حللت ويبارك لك في اصلك كما بارك لعيسى عليه السلام إذ ما سمي عيسى إلا لطيب اصله وبركته أو تكرم بكرامات ماديه تتميز بها كنبع العلماء لمريم عليها السلام من موضع لا ما فيه واهتزاز النخلة بهز إياها وهي في اضعف أحوالها وتساقط الرطب منها كرامة لها ومن البشارات في خضم الفتن أن يدخل الله تعالى في قلبك السرور واليقين بالعاقبة الحسنه وترى بام عينيك احتفاء الله بك ورحمه وترى هباته تغشاك وتتوالى عليك ومن البشارات أن يجعل الله لك ولذريتك لسان صدق عليا فيدعو لك الأول والآخر على مر الزمان وتعاقب الاجيال لا سيما إذا صبرت على جهادك في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويجعلك مؤيدا بالحجج والبراهين الساطعه كما أكرم الخليل ابراهيم صلى الله عليه وسلم لما كان هذا دؤبه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وسمي إبراهيم لأنه ذو البراهين والحجج البينه أو تسمع قارئا لكتاب الله تعالى وانت في شده ازمتك تسمعه يقرا ايه كأن الله يخاطبك انت وكانك أنت المعني المقرب كما خاطب الله تعالى موسى عليه السلام حين قربه نجيا ومنها أن تجد من حولك من يؤازرك ويشد عضدك مؤازره الاخ لاخيه كمؤازره هارون عليه السلام لموسى عليه السلام ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا ومنها أن تبشر برؤيا منام صادقه كرؤيا ابراهيم صلى الله عليه وسلم في اسماعيل عليه السلام أو يريك الله تعالى وعده الصادق أو يدخل الله تعالى في نفسك الشعور بالرضا وكان عند ربه مرضيا وتكون مسموع الدعاء عند الله تعالى لذا سمي باسمعيل ومنها أن يكرمك الله تعالى بالعلم النافع فتكون لكتابه كتابه دارسا مدرسا فيجعل لك رفعه في السماء والأرض وتعظيما في القلوب كما رفع ادريس عليه السلام ورفعناه مكانا عليا فسمي ادريس لعلمه ودراسته وهكذا تتوالى عليك البشارات حتى توقن بتحقق وعد الله تعالى إنه كان وعده ماثيا لتعلم حينئذ من هذه البشارات بانه ما تاخر مجيء الفرج الا بأمر ربك ولحكمه عظيمه بالغة وأن الله لم ينسك وما كان ربك نسيئا أما اعداء الله الذين وقعت الفتنه والابتلاء على ايديهم فقد امتلأت قلوبهم بالاحباطات وتراهم قد احتوشتهم العقوبات واحاطت بهم لا سيما الذين هم اشد على الرحمن ايتيه وتراهم يريدونها مع شياطينهم ويتساقطون في عذاب هاجثيه اما ما تراه من رفاهيتهم في معيشتهم في الدنيا أحسن اثاثا النريا فما هو الا استدراج من الله تعالى ومد لهم قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مده حتى تحل عليهم العقوبة الدنيويه أو تقوم عليهم الساعة بينما ينجي له الذين اتقوا إنك ترى صورة مصغره لما سيحدث يوم القيامة فحرص على توثيق الصلة مع الله تعالى والاهتداء بهديه في جميع الأحوال لا سيما اذا اشتدت الازمات وضاقت بك الأمور ولا تستهين بالباقيات الصالحات وهي الأذكار والأوراد فهي من اعظم المثبتات وايسرها وبها تتوالى البشارات وتتحقق النجاه وتفرج الكربات والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا اما الكافر المكذب بالبعث فلا صله بينه وبين الله تعالى ولا عهد بالنجاه ولا كرامة أفَرَأَيْتَ الذي كفر بآياتنا وقال لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا بَلْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ اللَّهِ تَعَالَى فَرْدًا لَا تَنصُرُهُ آلِهَتُهُ بَل سَتَكْفُرُ بِهِ وَتَتَبَرَّأُ مِنْهُ بَعْدَمَا كَانَتْ تُلازِمُهُ فِي الدُّنْيَا بِالتَّحْرِيضِ عَلَى الشِّرْكِ وَالْقَبَائِحِ وَتَؤْذِهِ عَلَيْهَا أَذًى لَقَدْ كَانَتْ تُحَرِّضُهُ التَّحْرِيضَ الْمُتَوَاصِلَ الْمُؤْذِي الذي يضيق الصدر بدلا من البشارة التي تشرح الصدر ومما يزيد من عذابه أنه إذا بعث يوم القيامة يجد البشارات تتوالى على المتقين يراهم يستقبلون استقبال الوفود في الضيافه الملكية بالمراكب والشراب والطعام والمجالس يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا بينما هو لا يجد احدا يبشره وينما يستقبل معزمره المجرمين ليساق إلى جهنم عطشان لا يذوق شربة ماء ولا يشفع لاحد ولا يشفع له أحد كيف يشفع وقد ارتكب افظع جريمة في الكون وهي ادعاء البنوته لله تعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا بل ياتي فردا وقد تبرأت منه الالهه وتخلى عنه الأصحاب يأتي فردا لا يضيع ولا يغيب عن الله تعالى بالرغم من كونه مندس بين المليارات من الإنس والجن وسائر المخلوقات لقد احصاهم وعدهم عدا اما المؤمنون فإن الله تعالى متكفل بإرسال البشارات إليهم في الدنيا اعانه وتثبيتا ثم يكرمهم بالنجاه والفوز وكذا في الاخره عند البعث فإنهم يستقبلون استقبال الوفود الملكية الذي الذين يتناثر عليهم الود الالهي من كل حدب وصوب إن الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا بشارة لما سيلقونه من تيسير أمورهم وتيسير الحساب وتيسير طريق الجنه كما يسر الله لهم قراءة القرآن في الدنيا وتدبره بشارة لهم فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين هذا مقصد سوره مريم إرسال البشارات الالهيه للمؤمنين في خضم الفتن سورة طه. سورة, طه. سوره طه ومن الطرق النافعة للتخفيف من شده الفتن الواقعه عليك أن تسلك القواعد الصحيحه في الدعوة إلى الله تعالى بدي ذي ارنم بان دعوتك الناس إلى توحيد الله تعالى ما هي إلا تذكرة لهم ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى القاعدة الأولى اكسب موده المدعو وقلبه فتدرج في دعوته وكن رحيما بالمدعو واستعمل معه احسن الوسائل مقتسيا بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى الله لا اله إلا هو له الأسماء الحسنى واستعملي الوسائل التي يشعر المدعو بالحاجه اليها واستعملي الوسائل التي تؤنسه وتجعله يشعر بالارتياح إليك فياتيك دون أن تأمره كالشعور الذي غمر نبي الله موسى عليه السلام فجعله يقبل على النور فقال لأهلهم كئذ اني انست ناراً لعل آتيكم منها بقبص أو أجد على النار هدى وتودد اليه بالفاظ وكلمات جميلة كقولك له وان اخترتك صديقا لي او اخا دون بقيه الناس واكرمه بالاستجابه لمطالب يحبها ويرغب فيها قد اوتي سؤلك وتلطف معه في الحديث وصرح له بحبك له والقيت عليك محبه مني وليتصنع على عيني وانك راغب فيه واستصنعت لنفسي القاعدة الثانية والثالثه اقامه الحجة يظه بالقول اللين والرفق والحوار بالحسنى واستخدم معه وسائل الترغيب والترهيب وتسلح بالحجج والادله واستعن في دعوتك بأفضل وسائل الإعلام التي يجتمع حولها الناس وان يحشر الناس وضحا ليسمع الجميع دعوتك ويروا حجتك وهذه هي القاعدة الثالثه القاعدة الرابعة، استعن بالله تعالى اولا واخرا وكن واثقا بأن الله تعالى دوما معك وفي احلك الظروف ولا تخف سواء قبل أن تبدأ بالدعوه لا تخاف إنني معكم اسمع وأرى، واثناء الدعوه ساعه تتحدى الخصم إياك، ثق بأنك أنت الاعلى المنصور القاعدة الخامسه علم أنه لا بد من الابتلاء ولابد من التضحيات كما حدث للسحرة بعدما آمنوا فلا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم في جذوع ولكن ما يثبتك حينئذ على الاستمرار في الدعوه تذكروا المصير الاخروي وأن الله خير وابقى وأن العاقبه للدعوه والهلاك لأعدائها القاعدة السادسة لابد من متابعة المدعوين وعدم تركهم بعد دعوتهم لانشغالك عنهم بما تظن أنه من المستحبات ولا تسعالك فعليك الالتزام بالخطة الالهيه في المتابعة وما اعجلك كميكيا موسى تابعهم ولا تتركهم فقد تؤثر عليهم ادنى شبهه فينقلبوا على اعقابهم كما قال بني اسرائيل عن العجل بعد مفارقه موسى عليه السلام لهم هذا إلهكم وإله موسى فنسي القاعده السابعه احذر المندسين في الدعوة وهم المنافقون لالا يحدث انقلاب كدساس الثمري في قوم موسى عليه السلام فكن صارما معهم قال ذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه انظر إلى الهك الذي ظللت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا القاعده الثامنه اعلم بان منزلتك عند الله يوم القيامة على قدر عنايتك بالدعوه إلى الله تعالى في الدنيا والعكس بالعكس فإذا أرضيت ربك بتوحيده في الدنيا والدعوة إلى توحيده دعيت يوم القيامة إلى مقام الرضا بين يدي الله تعالى وسايرضيك الله تعالى يوم القيامة وتقبل شفاعتك عنده يوم لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا القاعدة التاسعة لا تحمل هم من أعرض عن الاستجابه لدعوة التوحيد دعه لنا فنحن سنتكفل بعقوبته من أعرض عنه فانه يحمل يوم القيامة وزرا القاعدة العاشره استعن بالتاني في كل مرحلة من مراحل الدعوة إلى الله وعدم العجلة في قطف الثمره فانت مامور بعدم العجلة في أداء الطاعات ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه القاعده ال11 ايها الداعي الى الله تعالى استعن بالعلم فلا تدع إلى شيء إلا بعلم وقل رب زدني علما فالعلم جنة الدنيا ولا تكن اماعه مقلدة، ولا تضع كل من ادعى العلم او غرك مدعي النصح هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى والا شقيت وخرجت من النعيم الالهي ومقام القربه والعيش الطيب وحشرت اعما كما كنت في الدنيا اماعه مقلدا اعما ونحشره يوم القيامة اعما القاعدة الثانية عشرة كل ذي عزم وذا همة عالية وحذر من أن تضعفها نزغات الشيطان وغروره فإن داء الشيطان يضعف عزيمة ذوي العزائم والهمم العالية كما في قصة آدم عليه السلام وزوجه مع ابليس القاعدة ال13 استعين بالصبر على الدعوه والصبر على الطاعه ومما يعينه على الصبر الاكثار من النوافل كالتسبيح والحمد والاكثار من الصلاه فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وهذه هي القاعده ال14 القاعده ال15 اذهت فيما في ايد الناس من زهرة الدنيا الفاتنه وإلا فإنك إما أن تنافسهم فيها فيبغضوك أو تصبح مفتقرا إلى دنياهم ذليلا فتمسي انت والدعوه يسوقكم اهل الدنيا كيفما شاءوا لتخدم مصالحهم فتكون خادما لهم في تحقيق ما على حساب الدعوه ولا تمدن عينيك إلى ما امتعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه القاعدة السادسة عشر ابدا اولا بدعوة اهلك ثم القريب وأمر أهلك بالصلاه واصبر عليها القاعده السابعة عشر توكل على الله تعالى وفوض الأمر إليه وانتظر النتائج والعاقبة نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وأمهلهم ولا تستعجل هلاكهم وانظر إلى ثمره الدعوة بعدها ستجدها طيبه يانع قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى هذا مقصد سوره طه معرفة طرق الدعوه والقواعد الصحيحه لها سورة الأنبياء, سوره الانبياء وحتى تكتمل قواعد الدعوة إلى الله تعالى لابد وان تتوضح القاعدتان الثانية والعاشرة وهما الدعوة بعلم وكيفية صياغه الحجج صياغة محكمه عند عرضها على المدعو على سبيل المثال موضوع البعث كيف تقنع الناس بالايمان بالبعث وكيف تصيغ الحجج فيه صياغة محكمة وذلك بعرض الموضوع على المدعوين كما يلي اولا هل ينقل أن يخلق الله الناس ثم يتركهم في غفلة ولعب ولهو لا قلوبهم دون حساب هل ينقل أن يدع الله الناس يظلم بعضهم بعضا دون أن يحاسبهم فيقتصر المظلوم من الظالم لا سيما اذا كان المظلوم اشرف البشر وخيرهم واسر النجو الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم فأتيتون السحر وانتم تبصرون هل يعقل أن يرسل الله الرسل وينزل الكتب ثم يترك الناس دون ان يحاسبهم على مدى استجابتهم للرسل ودون أن يحاسبهم على تعنتهم واتهامهم للرسل وافتراءهم عليهم بل قالوا ادغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا بآية هل يعقل ان يخلق الله العباده دون ان يحاسبهم على مدى تحقيقهم للهدف والأصل الذي خلقوا لاجله وهو عباده الله وحده لا سيما مع تتابع الرسل فيهم والدعاء لبيان عظم شأن التوحيد ومع توالي الادارات في التحذير من تركه وضرب الأمثال بعقوبات الأمم المكذبة ليفيق العبد من غفلته وكم قصمنا من قرية كان ظالمه ومع قيم الادله الجليه الواضحه والبراهين الساطعه والحجج العقليه الصريحه لاثبات صحه هذا الأصل لو كان فيهما ما إلا الله لفسدت فلا بد من البعث لمحاسبتهم عليه وعلى التفريط فيه فالتفريط فيه أظلم الظلم ثانيا ان القادر على خلق هذا الكون بعدما كان رطقا ففتق فخلق السماوات والأرض وما فيهما من أجرام اولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رطقا ففتقناهما فنظمه على هذا النظام البديع وقام عليه بالحفظ والكلاء قل من يكلاكم بالليل والنهار قادر على اعادته لكنهم قابلوه بالتحدي والاستهزاء بالبعض ثالثا إن التمتع بهذه الحياة وبهذا الكون له ثمن وهو الاجتياز في الاختبار في عبادة الله وحده فلا بد من البعث من أجل مجازاه من نجح في هذا الاختبار والابتلاء ونبلوكم بالشر والخير فتنه رابعا التخويف والإنذار، من ذلك التخويف بالموت لتنبيه الغافل لمراجعه النفس ومراجعة الأدلة في حقيقه البعث كل نفس ذائقة الموت والإنذار بالعقوبات الدنيويه التي حلت على من قبله ممن كذب بالبعث والإنذار بالحوادث المستقبلية التي سيراها سأريكم اياتي فلا تستعجلون وبالعقوبات الاخرويه حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون والانذار بمنع الرزق ومن يكلكوكم بالليل والنهار من الرحمن وبالحوادث اليومية التي يراها امامه افلا يرون أن ناتي الارض ننقصها من أطرافها وتنبيهه بمعايشه البعث وتصوره لان هذا التصور يجعله يعيش فيه ولا امستهم نفحة من عذاب ربك لا يقولن يا ويلنا ثم التخويف بمجازات كل نفس على كل صغيرة وكبيره اقترفتها لكمال عدل الله تعالى الذي يضع الموازين القسط فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبه من خردل اتينا بها فاقتصل المظلوم من الظالم لياخذ حقه كاملا جميع هذه الحجج أدلة واضحة وفرقان تضيء الطريق للمسترشد وتذكره حينئذ ترتفع عن بصره غشاوة الشهوة الدنيويه ويعود العبد إلى رشد فينظر إلى موضوع البعث نظره صحيحه الرشيده ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل خامسا هذا القرآن المعجز الذي يدل باعجازه على أنه من عند الله تعالى ولا تستطيع قلوبكم ان تنكره يخبركم عن وقوع البعث وتحققه ويذكركم به وهذا ذكر مبارك انزلناه افانتم له منكرون سادسا إن الأصول التي منها خُلقت جميع المخلوقات المكلفه سته النار التي هي أصل الجن والماء والتراب والهواء والروح والمادة الوراثيه التي هي أصل الإنس جميعها تحت قهر الله تعالى فالنار مؤتمره بأمر الله تعالى كما في قصة ابراهيم عليه السلام قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم والماء مؤتمر بأمره تعالى كما في قصه قوم نوح عليه السلام فاغرقناهم اجمعين والتراب مسخر بأمره كما وسخرنا مع داوود الجبال والهواء العاصف الذي لا يمكن تسخيره والذي جفف الماء المخلوط بالتراب تحت قهره سبحانه ولي الريح عاصفة اما الروح فانها لا تخرج من الجسد إلا بأمر الله تعالى فهي مؤتمره بأمر الله تعالى حتى لو أصيب العبد بمرض مميت سنوات عده اذا لم نأمرها بالخروج فانها لا تخرج كما في قصة أيوب عليه السلام وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر بل حتى لو حكم عليه بالاعدام والموت ولم يكتب الله عليه الموت فانه لا يموت ولا تخرج منه الروح كما في قصة اسماعيل وادريس وذا الكفل ولو القى في بطن حيوان مفترس ولم ياذن الله لروحه بالخروج فإنها لا تخرج إلا باذنه كما في قصه يونس عليه السلام هذا تفصيل في خروج الروح فلا تخرج الروح إلا بإذن الله تعالى فهي مؤتمرة بأمره وإذا كانت النطفة ميته فإن الله تعالى قادر على أن يبعث فيها الروح فيحييها كما في قصة زكريا عليه السلام زوجه ووهبنا له يحيى بل حتى ولو كانت نطفة واحدة ليس لها نطفه لاقحه فإذا شاء الله تعالى أن يخلق الإنسان منها فإنه يبعث فيها الروح ليخلقه منها كما في نبي الله عيسى عليه السلام فنفقنا فيها من روحنا هذا في دخول الروح بل حتى لو كانت ماده الوراثه لتقبل ذلك فإن الله تعالى اذا أمرها فإنها تاتمر بأمره كما في ولاده مريم الانثى اكس للنبي عيسى عليه السلام الذكر XY الذي قهر قوانين الوراثه فمن أين اتت النطفة Y وجعلناها وابنها ايه للعالمين فأصول المخلوقات السته النار والماء والتراب والهواء المجفف والروح والمادة الوراثيه جميعها تحت قهر الله تعالى مؤتمره بأمره فكيف يستبعد الإنسان قدرة الله تعالى على اعاده الخلق وبعثهم من هذه الأصول المقهوره له سابعا من طرق إثبات البعث ذكر التفصيل الدقيق لما سيحدث عند البعث بثقة تامه ابتداءا بالعلامات الكبرى لقيام الساعة ونهاية العالم التي منها خروج يأجوج ومأجوج حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون الى انقسام الناس إلى اقسام بعد البعث ومصير كل قسم بل وذكر تفصيل آخر أدق وهي اخر لحظه من ساعات الدنيا قبل قيام الساعة وهي ان تطوى السماء على بعضها كما تطوى الاوراق على بعضها في السجل ليتعود رتقا كما بدات اولا فالقادر على الخلق الأول قادر على اعادته من باب أولى يوم نطوي السماء ونطي سجل للكتب كما بدانا أول خلق نعيده هذا مقصد سوره الانبياء كيف تصاغ الحجج المبنية على العلم الصحيح لتدعو إلى الله تعالى والدعوه إلى البعث مثال له إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين سورة الحج سورة الحج إن الأمة المصطفاه المجدبه هي التي تتميز بتقوى الله تعالى وخشيته وعبادته وحده وتحمل على عاتقها دعوة الناس إلى ذلك وتجعله نصب عينيها وتؤمن بيوم البعث يوما للمحاسبة على مدى الالتزام بهذا الميثاق الالهي العظيم يا أيها الناس تقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم ويتجلى اصطفائها يوم يأمر الله تعالى آدم عليه السلام باخراج من كل ألف من ابنائه 999 إلى النار من غير هذه الامه وواحد منها الى الجنه حينئذ تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى فتفوز هذه الامه بشطر اهل الجنه ان ميزان الاصطفاء والاجتباء عند الله تعالى هو عباده الله وحده فهذا الأمر عظيم والخطب فيه جلل والحساب عليه عسير وموعده قريب برغم من ذلك تجد الناس موعظه عنه او متفرقين فمنهم المجادل بغير علم المقلد الجاهل جهلا مركبا المعاند يتبع كل ناعق مريد كغوغاء مشرك قريش ومشركي العرب الكافرين بالبعض ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد ويجادل في البعث الذي قامت عليه الحجج الواضحه يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فاننا خلقناكم من تراب ومنهم رؤوس الكفر فيهم الذين يجادلون بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ومنهم الراس المتبوع المجادل بالرغم من ايمانه بالبعث ونزول الهدى والكتاب المنير إليه إلا أنه يتكبر عن متابعه الحق ثانيا قطفه كاليهود ومنهم المتعبد الضال المشرك المجادل سريع الافتتان بالرغم من نزول الكتاب إليه لكنه يعبد الله على حرف كالنصارى ومنهم المتهجر بدينه فإن اصابه خير يطمئن به وان اصابته فتنه ينقلب على وجهه ومنهم المؤمن بالله وحده العابد المهتدي المستنير بالآيات البينات فهو منصور في الاخره بالجنات ومنصور في الدنيا وهو الصنف المصطفى المجتبى فالله تعالى سيفصل بين جميع هذه الفئات إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن أكرم الامم على الله تعالى هي الامم المؤمنة وأكرمها هذه الأمة إن من وجوه اختصاصها ان خصها الله تعالى باظهر صور التقرب اليه وذلك بالسجود له فمن لم يكرم بسجود فهو البعيد المهان ومن يهن الله فما له من مكرم وتظهر كرامة السجود الذي كرمت به حين يظهر الهوان الحقيقي لخصومها يوم القيامة يصهر به ما في بطونهم والجلود بينما تظهر كرامة الامه المؤمنه ويظهر اجتباؤها حين يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير ولكل درجات وتتفاوت درجة كل منهما على قدر تفاوت اقواله وافعاله ونواياه تجاه التوحيد وتجاه طاعة الله تعالى وعلى قدر حرمه المكان والزمان الذي عصى الله فيه أو اطاعه إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء فميزان الاصطفاء دقيق ومن وجوه اصطفاء هذه الأمة اختصاصها بأفضل بقعه على وجه الأرض وأعظمها حرمه لذا ومن يرد فيه بالحادم بظلم نذقه من عذاب اليم وخصها بأفضل بيت بني على الأرض والذي يتميز بالطواف وبمضاعفه أجل الصلاه والركوع والسجود فيه واذ بوانا لابراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيته للطائفين والقائمين والركع السجود ومنها اختصاصها بنسك نبي الله ابراهيم صلى الله عليه وسلم نسك الحج الذي هو أفضل العبادات اذ اجتمعت فيه عبادات عظيمه ومنافع جليلة من قيام وركوع وسجود وذكر واعتكاف وذبح ونحر واطعام والفه وتؤاخ وتراحم بين المسلمين وتعاضد وما حواه من وفاء نذر وطاف بالبيت العتيق وتعظيم لحرمات الله وشعائره وتحنث وتقوى بل الحج شعار هذه الأمة ولكل أمة جعلنا منسكا فهو شعار التوحيد وشعار التقوى ومن وجوه اصطفائها أن الله يدافع عنها إذا دافعت عن توحيده وسعت في نشره إن الله يدافع عن الذين امنوا وينصرها ويهلك اعدائها فمن مات في هذه المجاهده من أهل الإيمان، لهم مغفره ورزق كريم ومن هلك من اعدائها اولئك اصحاب الجحيم ومنها أن الله تعالى تكفل بحفظ كتابها من تلاعب شياطين الانس والجن سواء بالشبهات أو بالتحريف فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، وفي ذلك فوائد عدة لأهل الإيمان إذا قاموا بدورهم في نقد هذه الشبهات وبيان التحريف من هذه الفوائد الاسراء العلمي ومعرفة حكم الشريعه وأسرار القرآن ودرره وفي ذلك زياده في العلم واليقين والهدايه وليعلم الذين اوتوا العلم أنه الحق من ربك ومنها تمييزهم عن اهل الشقاق وهذا وجه آخر من وجوه الاصطفاء بينما لا يزداد اهل الشقاق بذلك إلا مرضا وقسوه وشقاقا وتخبطا ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم الى أن يلقى كل من الفريقين مصيره فينعم اهل الايمان بالمنافع الجليله والكرائم الالهيه في جنات النعيم ويزداد اهل الشقاق هوانا فؤلاء لهم عذاب مهين ومن وجوه اصطفائها ان من هجر من اتباعها او قتل او مات فان الله تعالى متكفل بذقه ثم قتلوا او ماتوا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا ومن بقي منهم ثم بغي عليه لينصرنه الله لتصبح الارض مهيئه لعقبهم ومن سار على نهجهم فتصبح الارض مخضره ومنها أن الله تعالى اختصها بثروات الارض وكنوز الاقتصاد العالمي والموارد السماويه والارضيه فاغناها لهما في السماوات وما في الأرض وإن الله له هو الغني الحميد ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض؟ ومنها أن الله تعالى رأف بها ورحمها فكما أنه سبحانه حفظ السماء والأرض ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا باذنه وهو المتكفل بحفظ حياة الخلق واعاده الحياة إليهم بعد موتهم فقد تكفل الله بحفظ هذه الامه من أن تستباح بيضتها على يد اعدائها وتكفل بحفظ دينها ومناسكها مهما نزعت ما دامت سائره على منهاج النبوه ومهتديه بهديه لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوا فلا ينازعنك في الأمر ودع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم ومنها أن الله اكرمها بقوه الحجه والبيان وبسلطان العلم وضعف حجه اعدائها ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وذهول اعدائها أمام الحجج الالهيه والامثال المضروبه يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا ومنها ان الله اكرمها بالكنوز العلمية الخفية في النصوص الشرعيه التي تؤكدها الاكتشافات العلميه الحديثه إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه وكما ان الله تعالى يصطفي من يشاء من الملائكة ومن الناس فيجعلهم رسلا فكذا يصطفي من يشاء من الامم لتكون أكرم الأمم على الله تعالى وأعبدها وأزكاها فكلما ازدادت عبوديتها لله تعالى ازدادت كرامتها عليه يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون فلما ازدادت عبوديه هذه الأمة لله تعالى زادها كرامات عدة فرفع عنها الحرج وجعلها ترث ملة ابراهيم صلى الله عليه وسلم و سماها المسلمة، المسلمه بأفضل بافضل الرسل وسيدهم ليكون شهيدا عليهم يوم القيامة، وجعلها الامه الثقه عند الله تعالى التي تشهد على جميع الأمم يوم القيامة، هو وجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج مله ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فهذه وجوه عدة من الاختصاصات تضاف إلى الوجوه السابقة هذا مقصد سوره الحج اصطفاء الله تعالى للأمة التي تدعو إلى توحيده واكرامها لذا سوره الحج هي السوره الوحيده التي وردت فيها سجده فالسجود لله تعالى وحده أعظم كرامة واجتباء يكرم به العبد ويجتبى